إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَدُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قال ابشرتموني على ام السني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُوهُم أَجْمَعِينَ إِلَّمْرَأَةَ أَوْ قَضَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت مِنْكُمْ أَأَعُوذُ وَأَمْضُوا أَيْتُ تُمرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ ذَا بِرَهْأُولَاءِ مَقْطُوعٌ مَصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قال ان اولئك ضيوف فلا تفضحو واتقوا الله ولا تخزوا قالوا اولم ننهك عن العالمين